تَنُومُ مُتَابَرَةٌ وَلَيْلٌ مُظْلِمُ يَجْنِي عَلَيْنَا قَاتِلٌ مِنْ دِينِهِمْ وَيُقَالُ مَا تَوَنَّ غَدًا يَتَعَلَّمُ فَيُقَالُ مَا تَوَنَّ غَدًا يَتَعَلَّمُ وَإِذَا رَمَاهُمْ مسلم قومه لا ترحموا قال اقتلوا قومه لا ترحموا يا رب يا ربي طال بنا الهوان فالغد ات نعاذ به ويخزل مجرم ات نعاذ به ويخزل مجر